اَادَمُ <سؤال> اسْكُنْ أَمَنَا تَوَزَّعْتُكَ الْجَنَّةَ كُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا مَأْكَلَ مَادَهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَمَوَسْوَسَ لهم لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُمِدَّ مَا مَا وكما عن هذه الشجره المامه ان تكون ملكين الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما ماء ان ليكما من الناصحين فدلناهما بغرور لَمَّا مَا بَاقَشَذَ وَتَبَدَّتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنَ الرَّقِيمِ وَرَقِيمِ الْجِنَّةِ وَلَا دَاءُهُمَا شَجَرَةً وَنَادَاهُمَا وَأَمْرَهُمَا أَلَمْ يَنْهَكْكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَخْلَلْكُمَا وَقُلْتُمَا مَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَنُكُمَا عَدُوٌّ مبين إِلَّا نَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِنْ تَخْفِ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَهُمْ قَوْمٌ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلى حين قال فيها تحيرون وفيها تموتون ومنها تخرجون